fuck <laughs> it! وَكَ ذكَ ح قد جَل مَْ تُ بِكَعَلَذين كَ صأَ النهُم أص احمد رب ذي مكنونن بذي ويستغفلون للذين امنوا ربنا وسعى كل شيء الله ما ثو دَفْعُ سَفِيلًا وَفِرّ للَّذِينَ تَابُوا تَبَعُوا سَفِيلًا كَوَقِ غِمَاضَ الْجَحِيمِ أَلَمْ أَمِنْ عَذَابٍ وَأَذًى وَاجِفٍ وَالذَّرِّيَاتِ إِنَّكَ Surah <laughs> Al-Fatihah الرحمن وذابكه والفوز العظيم ان الذين كفروا ينذون لما قتل الطاغى اكبر مما قتلكم ام 117. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 118. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فعلم 129. واخترفنا بذنوبنا فهل إلى خلال 119. فالحكم لله العلي الكبير 110. الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء 117. لمن الملك اليوم 118. لله الواحد القهار барои <laughs> الله هو السميع البصير Shadiðu a فَهُوَ قُطْلٌ نَاءَ رَجُلٌ لَمْ يَقُلْ لِرَبِّهِ اللهُ وَقَضِجَاءَ فَبِالْبَيِّنَةِ مِرْ وَرَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ ори я بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويجب 们 wala و <تصفيق> قالن وما في <تصفيق> I no. Well, uh... and um. وقال الله 126. لهم اللعنة ولهم 117. خير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم 121. ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم de kon م te kon the انتم ترئلن الذين 119. يسحبون في الحميم ثم في النار <تصفيق> نذر منهم 117. فكنتم تمرحون 118. <تصفيق> ادخلوا أبواب جن مخالدين فيها فبئس مثوى المتقر be وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَلْلِكَ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْ هُمَّا لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ the mm -hmm. Oh <laughs> تُرَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَسْدَدُوا كَانُوا 119. فلما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 110. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 119. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 110. سنة الله التي قد 119. وخسر هناك الكافرون